you done حاج <سؤال> یا فتوح باب وبد مطاولي اللمات الشعر عباس عبد الحسن ميل فرج ندعي لو بلا فهد عيدنا حيون كي ليش ب العتاب ندعي يا الفا اذا جاءني السبب بالغاب ما نعرفه اذا جاءني السبب بالغاب ما نعرفه طالت ويل بعض الناس عجل بالفرج يدعو ضد له ظهار بالآخر يصيروا بعض يمكن هم يصيحوا ما عيدهم ابد da uh -huh. ماسکی عائش بیل غياب تظير وحدن حزين روحه علي da الاخراج والهندسه الصوتية قيصر الغراوي قيصر الغراوي قيصر الغراوي